<سؤال> انَّ سَيَّمَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا زِينَةٌ لِلْفَوَاقِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِجْبًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّ مأخوذون الى الملائئ ويقذفون, ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخط فتفاتعهم شهاب ساطع فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زبط بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسكرون وقالوا إن هذا إلا شحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْنَ عَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحسر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم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 فحق علينا قول ربنا إنا لذائكون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب نستركون انما تذاك كن عرب المجرمين انهم كان قيل لهم لا نعبد الا الله ويقولون أإنا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجذون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله أخلصين أولئك لهم بذكم علوم فوائدهم مكرمون في جنة نعيم على سور متقابلين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 وعندهم قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ كَأَنَّهُنَّ نَبِيذٌ مَسْنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ, قال نبي قرينا يقول ا لمن المفدقين اذا متنا وكنا غبا وعظاما الا اننا علمان قال هل أنتم مضطرون ف قَالَ فَرَأَاهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَرَى ضِئْنِي نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بميتين إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفوز الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِنُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نزلا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّونَ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآخرون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إن ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 وجعلنا ذكيته هم الباطين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحفنين إنه من عبادنا المؤمنين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 أئفتا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقين فتولوا عنه مدبرين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 قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به تيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إنا ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حريم فلما بلغ معه السحي يا بني إني أرى في المنام أن أذبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلمى وتله لله جبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 من الصالحين وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما ما محسن وضار لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهب ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانو هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا وَإِنَّ إِلَيَّ لَإِيصَالَنَّ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَسْتَقِمُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْقَادِرِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَتَجَابُوهُ فَإِنَّهُمْ بَمُحْضَرُونَ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُتَلَصِّينَ وَتَرَتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ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 إذ أبق إلى الفلك المشتون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقفي، وأرسلناه إلى بئر ألف أو يزيدون، فأمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستف بهم ا لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من اثسهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون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 نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المطلقين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو قريب جحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلطين فكفروا به فسوف يعلمون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 فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح منذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرتبين والحمد لله رب العالمين